بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح الوجه الأول يبدأ حالا وأول تلك المشاهد الأربعة بطله موسى كليم الله وهو على ما فيه من عجب ليس شيئا ذابال حين يقاسب المشاهد الثلاثة الباقية التي كان بطلها عبدا صالحا آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لبنه علما إن موسى في المشهد الأول مصمم على بلوغ مجمع البحرين حاشية سكت القرآن عن تعيين المنطقة الواقعة عند مجمع البحرين ولا حاجة بنا إلى الخوض في ذلك إلا أننا نستنتج في ضوء معلوماتنا التاريخية أن المراب بمجمع البحرين مكان التقاء مكان التقاء خليجي العقبة والسويس بالبحر الأحمر ولا داعي للرجوع إلى التفاسير في مثل هذه الشؤون فأكثر الآراء فيها هنا رجم بالغيب ولا نستثني من ذلك تفسير الطبري نفسه وانظر على سبيل المثال الطبري الجزء الخامس عشر صفحة مائة وست وسبعين انتهت الحاشية ولو مضى حقبا حتى يصل إليه ويريد الله له أن يلتقي بالعبد الصالح فينسيه حوتا كان قد أعده للأكل فتاه ولعله شواه لكن هذا الحوت المشوي دبت فيه الحياة مرة أخرى فصرب في البحر واتخذ سبيله فيه وعجب فتى موسى للمفاجأة الغريبة أما موسى فلم يعجب بل أدرك أن المكان الذي نسي فيه حوتهما هو الموعد المحدد للقاء العبد الصالح فعاد على آثارهما فوجد الرجل الذي كان يبحثان عنه حاشية قار بالكشاف الجزء الثاني صفحة 396 انتهت الحاشية وفي المشهد الثاني يختفي فتا موسى وينفرد نبي الله موسى بحوار مع العبد الصالح ذي العلم اللدني ويلتمس النبي الكريم من الولي الصفي ان يصاحبه في رحلته ويتعلم من لدنه شيئا من حقائق الغيب التي كشف الله له حجابها فيشترط العبد الصالح على نبي الله موسى الصبر والطاعة من غير تردد ولا استفسار ولا استنكار ويركبان سفينة فاذا العبد الصالح يخرقها بمن فيها حين انست في ثبج البحر فغلبت موسى طبيعته وأنكر على رجل العجائب فعلته وعجب له كيف يغرق السفينة فيعرض ركابها للهلاك ويشتد الحوار بين الرجلين ويعاهد موسى ذلك العبد الصالح على أن يجنبه الإرهاق بكثرة المراجعة والتساؤل وفي المشهد الثالث يلتقي الرجلان في طريقهما بغلام فيقتله العبد الصالح فيثور موسى في وجهه ويعترض على قتله النفس الزكية الطاهرة قتلا عمدا ويذكره رجل العجائب بعهده فيعتذر موسى كرة أخرى وينوي الا يسأل العبد الصالح شيئا وفي المشهد الرابع يدخلان مدينة بخيله لا تؤوي ضيفا ولا تطعم جائعة فيجدان فيها جدارا يوشك أن ينقض فيقيمه الرجل الغريب دون مقابل مع أنهما كانا جائعين يستطعمان فما لرجل الأسرار لا يطلب أجرا يأكلان به من أهل القرية البخلا حاشية قال ابن كثير في تفسيره الجزء الثالث صفحة ثمان وتسعين تأويلا لقوله تعالى على لسان موسى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرة أي لاجل أنهم لم يضيفون كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا. انتهت الحاشية ويتدخل موسى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار وبتدخل موسى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار أضاع آخر فرصة له في مصاحبة الرجل وأنشأ يستمع في عجب شديد لتأويل العبد الصالح لمواقفه الغامضة بكل مفاجآتها وأسرارها أما خرقه السفينة فكان سببا لسلامتها وصيانتها لمساكين يعملون في البحر إذ كان ملكهم في تلك الفترة ظالما يغتصب السفن الصالحة فنجت هذه بعيبها من الاغتصاب وأما قتله للغلام مع أنه لم يقترف ما يوجب قتله شرعا فكان رحمة بابويه المؤمنين اذ اعلم الله العبد الصالح ان هذا الغلام لو عاش لارهق ابويه طغيانا وكفرا فقد طبع كافرا حاشية انظر احكام اهل الذم لابن القيم بتحقيقنا صفحة خمسمائة واحدى وثلاثين وقارن ايضا بشفاء العليل له ايضا صفحة 284 انتهت الحاشية ولولا اطلاع الله عبده الصالح على حقيقة هذا الامر الغيبي المحجب لما كان له ولا لسواه قتل نفس زكية بغير حق وأما اقامته الجدار بلا مقابل فلم تكن خدمة لأهل القرية البخلاء وإنما كانت فرصة لصيانة كنز تحت الجدار ليتيمين صغيرين خبأ لهما أبوهما ذاك الكنز ليستخرجاه من تحت الجدار متى بلغ أشدهما فلما رآه العبد الصالح ينقض أقامه بإذن الله لألا ينتشف أمره لأهل المدينة فينتزع ملكيته من أيض الصغيرين اليتيمين وبهذا التأويل لم يزعم العبد الصالح لنفسه علم الغيب بل إلى الله رد إلى الله حكمة ما صنع واعترف بعجزه المطلق عن فعل أمر لم يأذن به الله وكان رمزا للعلم الغيبي اللبني الذي يتمثل بإرادة الله في شخص رجل من الناس ليس بالنبي المعروف ولا الرسول المشهور فقد سكت حتى عن اسمه القرآن حاشية ولكن المفسرين لم يسكتوا عن اسمه فقد سموه الخضر وبنوا هذه التسمية على روايات تناقلها الناس جيلا فجيلا بعد ان ضخموا احداثها وللمستشرق فينسنج بحث طريف حول تضخيم قصة الخضر عند العامة انتهت الحاشية ولعل القصة الثالثة عند القرنين تبدو في الظاهر اضعف فصلة بشؤون الغيب من قصتي اصحاب الكهف والعبد الصالح فإنها لا تعد أن تكون وصفا لرحلات ثلاث إلى الشرق والغرب والوسط قام بها رجل يسمى ذا القرنين لكن الجو الغامض الذي أحيط بهذه الرحلات وتراء غموضه كالمقصود في القرآن يلوح بالمعاني الغيبية من وراء ستار فقد بلغ ذو القرنين هذا مغرب الشمس في رحلته الاولى ومشرقها في رحلته الثانية والمنطقة المتوسطة بين السدين في رحلته الثالثة وفي رحلته الغربية وجد الشمس تغرب في عين حمئة كثيرة الطين اللزج حاشيه هذا التفسير إنما يصح على قراءة حمئه بالهمز ولكن بعض قراء الأنصار قرأوا حامية بالياء أي حارة وأشار إمام المفسرين الطبري إلى صحة القراءتين وعلّل ذلك بقوله جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارة ذات حمئة وطين فيكون القارئ في عين حامية ووصفها بصفتها التي هي لها وهي الحرارة ويكون القارئ في عين حامية ووصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين ثم يستعرض الطبري الاخبار الواردة بكلتا القراءتين تفسير الطبري الجزء السادس عشر الصفحة العاشرة انتهت الحاشية في موضع تكثر فيه المياه والاعشاب وقد سكت القرآن عن تحديد تلك العين الحمية فالقان الغموض المقصود في تجهيل شديد ربما كان يفوق سرية الامور المسمات بالغيبية وفي رحلته الشرقية وجد الشمس تطلو على قوم لا ستر لهم دونها، فربما أفاد هذا أن القوم كانوا عراتا، وربما أشار إلى أن أربهم مكشوفة تطلع الشمس عليهم فيها بلا ساتر، وليس في النص ما يقطع بأسماء القوم ولا باسم الأرض التي كانوا فيها ينزلون. أما رحلته المتوسطة بين السدين فكل ما فيها يدعو إلى الرهبة الشديدة التي يفوق الشعور بها احيانا شعور التهيب لدى مواجهة الغيب وأسراره فالقرآن هنا يذكر موضعا بعينه يسميه بين السدين مثلما ما يذكر قوما بأعيانهم يسميهم يأجوج ومأجوج ويصفهم بالفساد في الأرض حاشية ولذلك لا نرى حاجة للرجوع إلى كتب التفسير لتعيين المراد بهذه الألفاظ انتهت الحاشية وما نظن هذه الألوان من الغموض إلا مقصودة في هذا السياق فإن حديث القرآن عن ذي القرنين لا يشبه ولا ينبغي أن يشبه حديث كتاب في السيرة عن الفتوحات التي أتمها فاتح عظيم وإنما يرسم القرآن في غضون هذه الرحلات الثلاث ملامح إنسان شديد الصلة بالله لم يكن سلطانه بقوته الشخصية بل مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا وهتف به أو ألهمه أو أوحى إليه كما يريد في الملمات ليوجهه أفضل الوجهات حتى قال له عند العين الحمئة يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة وتبدو صلته بالله شديدة وفقا في قوله للقوم عند بناء السد ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني ثم قوله عند انتهائه من هذا البناء هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا حاشية ومع ذلك خلط بعض جهلة المفسرين بين ذي القرنين المتدين المؤمن هذا والاسكندر المقدوني الوثني المشهور وكان في خلطهم مادة للتعليق في أبحاث بعض المستشرقين وانظر على سبيل المثال وأشار إلى مرجع باللغة الفرنسية انتات الحاشية وهكذا اختيرت تلك القصص الثلاث في صورة الكهف لمعالجة شؤون الغيب وردها جميعا إلى الذي يحفها بالأسرار ولا يميط عنها اللثام إلا بمقدار ولا يأذن لأحد برؤيتها إلا من وراء سطار وإذا صححنا الرواية التي تزعمه ان أهل مكة بعث النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة لالتماس أسئلة منهم تحرج محمدا صلى الله عليه وسلم وأن أولئك الأحبار أغروا رسولي قريش بسؤال النبي الكريم عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان لهم من حديث عجيب وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبوه حاشية وقارن بتفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 71 انتهت الحاشية تجلى لنا في هذه الصورة عمق الدرس القرآني الذي اتجه إلى المؤمنين ينهاهم عن الرجم بالغيب ويحذرهم من الجدل العقيم ويصل قلوبهم بربهم علام الغيوب فالموضوع الذي هدفت اليه الصورة هو بالمقام الاول بناء العقيدة بناء سليما في ذات الله وفي شؤون الغيب الموكولة الى علم الله وفي الصورة بعد ذلك ومضات سريعة تخللت بعض مقاطعها مصغرة للقيم المادية حاشية وقد صورت هذا أبلغ تصوير آيات الرجلين والجنتين فقد قال الفقير المؤمن لصاحب الجنتين المغرور إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا وانتهى الامر بالجنة المثمرة المحفوفة بالنخل والزرع انتهى الشمت وخوت على عروشها انظر الكشاف الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وتسع وثمانين انتهت الحاشية معرضة بفناء الدنيا وسرعة زوالها حاشية كما في المثل المضروب للحياة الدنيا في قوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض الآيات وراجع تفسيرها في الكشاف الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة واثنتين وتسعين انتهت الحاشية داعية إلى صبر الأنفس مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي مؤكدة أن الاعتزاز الحقيقي إنما يكون بالإيمان والتقوى حاشية وأوضح مثال لذلك في الصورة قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه الآية ففي هذا الخطاب الرباني أمر بمجالسة أهل الذكر وتعليمهم الخير لأن دعوة الحق إنما تقوم على أمثالهم سواء أكانوا فقراء أم أغنياء وأقوياء أم بعفاء قارن بتفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة ثمانين انتهت الحاشية وأن الكافرين بلقاء ربهم هم الأخسرون أعمال حاشية في تأويل قوله تعالى كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الآيات يقول الطبري الجزء السادس عشر صفحة ثمان وعشرين اعنى بقوله هذا كل عامل كل عامل عمل يحسبه فيه مصيبا وانه لله بفعله ذلك مطيع مرض وهو بفعله ذلك لله مسخط وعن طريق اهل الايمان به جائر انتهت الحاشيه ولا ريب أن تخلل الصوره بهذه الومضات السريعه يتناسق مع محورها الأساسي الذي رأيناه يدور حول بناء العقيدة فلا بد في هذا البناء من تصحيح النظر إلى قيم الأشياء ومقاييس الحياة ومع صورة إبراهيم ننتهي إلى الحلقة الأخيرة المختارة من صور المرحلة المكية الختامية فيخيل الينا أننا نواجه فيها تكرارا لحقائق شديدة الشبه بما عرفناه في تحليل الصور المكية الماضية ولا سيما في اواخر المرحلة الثانية وان عيوننا تقع فيها ايضا على مشاهد مكرورة كأنها ظلال المشاهد السابقات فإن أبرز الحقائق التي تعالجها سورة إبراهيم وحدة الدعوة التي نادى بها رسول الله وتنزيه الله عن كل شريك وتذكير المشركين بالبعث والحساب وعرض آلاء الرحمن التي يكفر بها الإنسان وإن أبرز المشاهد التي رسمتها سورة إبراهيم مواقف المكذبين المعاندين للانبياء وصور المجرمين في جهنم والمتقين في الجنات واسيات التبكيك والتأنيب تصب على الانسان الظلوم الكفار الذي يتعامى عن صفحات الكون الجميلة وهي معروضة على الانظار حاشية انظر المسائل الكبرى في هذه الصورة في تفسير الرازي الجزء الخامس صفحة مائتين وثلاث عشر انتهت الحاشية وانها لنظرة عجلة لا يكتفي بمثلها الا الذي يقرأ القرآن غافلا عن الاضواء الخاصة التي تتوهج في كل صورة الايحاءات الخاصة التي يبثها في القلوب كل مقطع قرآني جديد ولعل اهم ما امتازت به هذه الصورة انها مظللة في جميع مقاطعها بشخصية النبي الصفي الذي سميت باسمه شيخ الانبياء ابراهيم فمن خلال دعوته المباركة بلزت وحدة الرسالة في جميع الأجيال وفي ظلال إيمانه الراسخ نبتت فكرة التوحيد وفي إطار من قلبه المنيب رسمت لوحات الكون الجميل ثم صورت مواقف الشكر والجحود وينبغي الا يفوتنا أن إبراهيم إنما ذكر في وسط الصورة في أثناء الحديث عن نعم الله التي لا تحصى وأن صورته فيها جسمت نموذج الصبار الشكور الذي لا ينفك يبتهل إلى الله ويسبح بحمده بكرة وعشية ولكن هذه الصورة طبعت طبعت السياق كله طبعة واحدة وتركت في كل مقطع منه ظلا من إبراهيم الخليل ولقد جاء في مطلع الصورة ذكر موسى ثم تلاه ذكر قوم نوح وعاد وثمود إلا أن هذه الأسماء الضخمة رغم تمهل السياق في عرض طائفة من الأحداث المرتبطة بها لم يكن لها في محور الصورة توجيه فما تحدثت الآيات عن موسى وإخراجه قومه من الظلمات إلى النور وتذكيره إياهم بنجاتهم من آل فرعون حاشية وذلك في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لا لكل صبار شكور الآيات وانظر في التبري المراد بقوله وذكرهم بأيام الله الجزء الثالث عشر صفحة مائة وعشرين انتهت الحاشية الآن يكون رمزا لوحدة الرسل التي نادى بها إبراهيم لذلك لم يلبث السياق أن انتقل إلى حقيقة الرسالة وحقيقة دعوتها إلى لأتقاب بالله الواحد على لسان نوح وعاد وثمود ففي أزمنة مختلفة ومواضع متعددة جاء أولئك الرسل جميعا باصول متماثله بينة لا تخفى حقائقها على أولي القلوب والأبصار وكل رسول من أولئك المصطفين الأخيار كان يثير انتباه قومه إلى شكهم المريب كلما تعاموا عن آيات الله في السماوات والأرض وكل رسول منهم كان يقرر بشريته ولا ينكرها قائلا لقومه المكابرين إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده حاشية قارن بقول الزمخشري في تأويل الآية إن نحن إلا بشر مثلكم تسليم لقولهم وأنهم بشر مثلهم يعنون أنهم مثلهم في البشرية وحدها فأما ما وراء ذلك فما كان مثلهم ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعا منهم واقتصروا على قولهم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة لأنه قد علم أنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بها لخصائص فيهم قد استأثروا بها على ابناء جنسهم الكشاف الجزء الثاني صفحة 296 انتهت الحاشية وما كان فيهم الا مواجه للطغيان صبور على الاضطهاب متوكل على الله كأن كل منهم صورة مكرورة من ابيه ابراهيم به يقتدي وعلى اثاره يسير وهكذا برزت وحدة الرسالة ونبتت فكرة التوحيد في ظلال من إيمان إبراهيم ثم تقلب في الصورة صفحات مضيئة من كتاب الكون الكبير في الماء المنهمر من السماء والثمر النابت من الأرض والفلك الجواري في البحار والخيرات المخبوئة في الأنهار والشمس بضيائها الوهاج والقمر بنوره الفضي وفي كل صفحة من تلك الصفحات نرى أبا الأنبياء إبراهيم قارئا يتذبر خاشعا يتبتل كأن دعاه الضارع يتكرر كلما لهج لسان بحمد الله وهكذا رسمت لوحات الكون الجميل في إطار من قلبه المنيب ويريد الله في هذه الصورة أن يمد ظلال خليله على هذه اللوحات مدى فيصور دعاءه الخاشع صاعدا إليه ذاهبا في السماء حين يسأله للبلد الحرام الأمن والسلام ويرجوه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام ويطمع في رضاه عن كل من تبع سبيله ولا يستعجل لمن حاد عن الصراط عذاب الخزي الهوان ويحمد الله على أن وهبه على الكبر إسماعيل وإسحاق ويختم بابتهال دارع أن يغفر الله له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قارن بتفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة 540 انتهت الحاشية وينعكس في مقابل هذه الصورة نموذج آخر يجسد الإنسان الكافر الكنود الذي يتلو كتاب الكون بلسان جاحد وينظر إلى آفاقه الجميلة ببصر حسير فلا يبالي بشيء مما سخره الله له في السماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والنجم والشبر والليل والنهار وعلى أمثاله يلقي القرآن صياط التقريع والتانيب تهز القلب وتلضع الوجدان وهو يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار حاشية قارن بالكشاف الجزء الثاني صفحة ثلاثمائة وثلاث انتهت الحاشية وإبراهيم الذي أردت من خلال شخصيته النبوية الكبرى تلك العقائد والتعاليم لم يكن مجهولا في مكة فجميع المكيين يعظمون ابراهيم ولم يكن مجهولا في المدينة فجميع يهود يسرب كانوا يقدسون الخليل ولم تكن اخباره خافية على النصارى حيثما وجدوا فان له في قلوبهم مكانة يغبطه عليها سائر النبيين فإلقاء الأضواء على عقيدة التوحيد وعلى دعوة الرسل في إطار من شخص إبراهيم قد لون هذه الصورة لونا يجمع على استحسانه أهل مكة وأهل التوحيد وفتح باب الإيمان على مصراعيه أمام الحنفاء للدخول في دين الله أفواجه وجاء في اواخر الوحي المكي ارهاصا لاوائل الصور المدنية التي بأبت على تعظيم ابراهيم وعلى تألف قلوب اليهود بمثل هذا التعظيم وفي هذه الاجواء الخاصة بلدت صورة ابراهيم بنمط فريد في عرض فكرة التوحيد حاشية اضف ايضا الى ما احلنا عليه من كتب التفسير لتأويل سورة إبراهيم تفسير البيباوي 485 والنسفي الجزء الثاني صفحة 195 انتهت الحاشية وعقب تحليلنا لهذه الصوره بعد سورتي الصفات والكهف أشرفنا على نهايه الوحي في مكة وبتنا نستشعر جوا جديدا يكاد يجعل المرحلة المكية الثالثة مرحلة انتقالية تتوسط بصورها الطوال وحي مكة الذي تم نزوله وحي المدينة الذي سيتعاقب على ما يجد من الوقائع بعد الهجرة وربما فسرنا في ذوي هذه المرحلة الانتقالية كثرة الآيات والمقاطع التي التبست على المفسرين فظنوها مدنية واستثنوها من بعض الصور المكيه غافلين عن العامل الزمني الذي نعتقد نحن أنه فرض تلك المقاطع ذات الطابع المدني على صور طابعها مكي مع أن الصور برمتها مكية خالصة وفقا لتمهيده الطريق بين يدي مراحل الوحي المدني المقبل سريعا من وراء حجاب الغيب ولقد انتازت صور المرحلة المكية الختامية بطولها وطول آياتها وافتتاح طائفة منها ببعض الحروف المقطعة وتوجيه الخطاب فيها إلى الناس جميعا لا إلى أهل مكة وحدهم والتذكير بطاعة الله ورسوله تمهيدا لما سيفصل في المدينة من الفرائض والواجبات والدعوة الى الاحسان والعمل الصالح للفوز بالجنة والنجاة من النار وتوضيح شؤون الغيب المتعلقة بذات الله وصفاته او بالملائكة والجن او بالانبياء والاولياء او بالمعجزات والكرامات ورد الهدايه والدلال الى الله الى جانب ما يتصرف به الانسان في حدود حريته واختياره وعرض قصص النبيين ولا سيما ائمتهم المعظمين كابراهيم وتصوير عقبة التوحيد باسلوب جديد ولا ريب اننا اسهبنا الحديث عن الصور المكية بمراحلها الثلاث، وكان مقصدنا من ذلك الاسهاب واضحا وهو تقصي اطوار التنزيل لتعيين السابق منها والمسبوق وابراز الملامح الصريحة التي تعيننا على ترجيح الاطار الزمني المتنزلة فيه طائفة من الصور والآيات فقد أشرنا آنفا إلى صعوبة الجزم في تصوير المراحل المكية ولا ولاسيما في بدء الوحي وإلى سهولته في تعيين المراحل المدنية حتى آخر ما نزل من الوحي وعللنا ذلك بانتشار الإسلام وتيسر ادوات النسخ والكتابة والنقل في المدينة وإذا اغفلنا النظر القليل الذي اختلف في مدنيته او تعددت الروايات في سدقه وتأخره واسعنا ان نتفق مع المحققين من المفسرين على ان المرحلة المدنية الاولى افتتحت بالبقرة ثم تلتها الانفال ثم آل عمران، فالاحزاب فالممتحنة فالنساء فالحديد، وان المرحلة المدنية المتوسطة بدأت بصورة محمد ثم تلتها الطلاق فالحشر فالنور فالمنافقون فالمجادلة فالحجرات وأن المرحلة الثالثة النهائيه في المدينة استهلت بالتحريم ثم تلتها الجمعة فالمائدة فالتوبة فالنصر ولعل القارئ يتوقع رغم طول هذا الفصل بين يديه أن نختار الآن أيضا من كل زمرة من هذه الزمر المدنية الثلاث سوره واحدة نحللها على نحو ما صنعنا في المراحل المكيات الثلاث فنستغني بصورة البقرة عن الزمرة المدنية الأولى وبالنور عن الثانية وبالمائدة عن الثالثة الختامية ولكننا نؤكد لكل من قرأ هذا الفصل بعناية وما نظننا بحاجة إلى التأكيد أننا حتى لا اكتفينا بعرض الخطوط التشريعية الكبرى في هاتيك الصور النموذجية الثلاث لطال بنا الحديث وغلبت على أسلوبنا عبارات الأصوليين والفقهاء وخرجنا بكتابنا عن الغاية الأدبية التي من أجلها ألفناه فإن الحقائق الشرعية في العبادات والمعاملات والحلال والحرام والأحوال الشخصية والقوانين الدولية وشؤون السياسة والاقتصاد وأحوال السلم والحرب ووقائع المعارك والغزوات تتردد في جل هذه الصور المدنية بنسب متفاوتة وأشكال متغايره تتجدد باستمرار بل بأشكال تبدو جدتها احيانا ناسخة لنا قبلها أو مبدلة لحكمه أو لحكمه. ما هذا نرجئنا إلى عقد فصل مستقل لما نسميه علم الناسخ والمنسوخ، ومن خلاله يمكن فهم هذه الأشكال المتجددة باستمرار في أحكام بعض المقاطع القرآنية. انتهت الحاشية. أو مفصلة, أو مفصلة على الأقل لشيء من إجماله ومقيدة لبعض إطلاقه ومخصصة لبعض عمومه. لذلك رأينا أن الإشارة إلى هذه القضايا المتشابكه في التنزيل المدني تغني عن تفصيل الجزئيات ولو كانت هذه الجزئيات لا تعب الخطوط العريبة الكبرى وبحسبنا إذا غضبنا النظر عن تعاقب المراحل المدنية اتداءا ووسطا وختاما أن نومئ فقط إلى رؤوس المسائل التي وردت في صورة واحدة من المرحلة المدنية الأولى هي صورة الأنفال أو صورة بدر الكبرى كما كان يسميها عبد الله بن عباس حاشية قارن بتفسير الرازي الجزء الرابع صفحة 346 انتهت الحاشية افتتحت هذه الصورة بالحديث عن الأنفال فالمعركه قد انتهت والنصر قد تحقق وبدأ المسلمون يختلفون في الغنائم والأسلاب ثم رسمت صورة فريق من المؤمنين أقبلوا على المعركة كارهين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ثم صورت استغاثة المؤمنين بربهم ومده لهم بالملائكة والنعاس والماء يذهب عنهم رجس الشيطان ثم أمست عبارتها صاخبه بما توالى فيها من الأوامر والأحكام العسكرية المتعلقة بالفرار يوم الزحف ولم الله بعد ذلك على المؤمنين بالنصر فما قتلوا عدوهم ولكن الله قتلهم وما النصر الا من عند الله وتتعاقب التعاليم الدينيه والاخلاقيه للمؤمنين بعد المعركه فليطيعوا الله والرسول وليحذروا الفتن العامه التي يختلط فيها الفاسد بالصالح وليحضروا خيانة الله وخيانة أماناتهم وهم يعلمون وتستعرض الصورة في غضون هذه التعاليم صورا من نكر الكافرين وعنادهم وتقرر مبادئ عامة في اذن القوى الكافرة واستحالة أموالها حصرات عليها انتهى الوجه الاول